بي طلت بك الغباح عساك بخير ترى قلبي من غيابك حزين وفاقد شعورا توسدت الألم لما ناطك كالحب والتقدير ووجهي من شكا بعدك تجهم وانطفا ألا لتلقى يشرا وبيع العمر اللي يصير وأشوفك بس لو لحظة ترد الروح مسرورا أنا لصاحب مرضى أبد الخوته بالغير وفي واقفة مثل الصبا والأرض من طرا تخونا على وضح النجاة صاحبي والخيل على شرع الوفاة نمشي ونوقف عند استرا فده وأكتب الضفاف فرحة التحكين عسى أن السفار يرجع وهجره ينتهي جورا ألا يا صاحبي رد الخبر لا تشغل التفكير بدونك عشت في طرفا مع سعاد موت القلب في غيابك من صرف الزمان تعزير اذق الموت وما من لاهات ما ابترى خذاني شوقي الجامح على لوهام والتغرير معلوم العين لا هلادم وعش معذورا أشوف العذر الثغيابك خجل لا لقى تبرير يردد لا لقى لحظة ويتلع ثم من قصورا ترعى على اللقية من الفرحة بغي تطير ولكن لا سبقت ظنونن فيك ما غرى زمنني واتركني مهينا الصدر وتخيب يا ليت تشوف به فرط المشاعر في النفسوره ألا يا صاحبي يكفي ترى هذا الزمان قصير يموت الوقت بغيابك ويفنى الدهر وشهر أنا دلك ولا تسمع وقرأنيك شيكا التكزير بكت كيامنا وحنات عليك آيات تقصد زلّه معي وخانك التبيب تموت الروح ما أنسى زمان الود وزهران أهل يا صاحبي طالت بك الغباح عساك بخير يموت الود في غيابك وتبقى للألم أخمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح